بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من مطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كُلَّ يقض مَا يَقْضِي مَا أَمَرَ فَـلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مسفرة مُسْتَبْشِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وارجوهن يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة